فَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ جَالَسَ قَايَةٌ فِي رَحْلِ أَخِيهِ فَمَا أَذَلَّ مُؤَذّبٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قالوا نفض الصواع على الملك ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤهما من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعائ يخيف ثم استخرجها من وعائ يخيف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 قالوا ان يسرق فقد سرق اخو له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر من كن والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إِنَّ نَارَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ